بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سليما كثيرة حياكم الله صلى الله عليه وسلم بأن ينفعنا جميعا بما سنقرأ وأن يعلمنا فعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا جميعا علما أهلا ومرحبا بحضراتكم هنبدأ إن شاء الله بإذن الله قراءة كتاب الطرق الجامعة للقراءة النافعة الطرق الجامعة للقراءة النافعة للدكتور محمد موسى الشريف أسأل رجل رب أن يفادر شكره الكتاب اللي أنا هكروه منه عشان اختلاف النسخ هو طبعة دار التربية ودار ابن كثير دمشق الطبعة الثانية للدارين مع بعضهم يعني طبعة سنة 2008 وهذه هي الطبعة الرابعة للكتاب هي الطبعة الرابعة للكتاب لأن بعض الكتب بيبقى فيها في خلال الطبعات زيادات أو بعض التعديلات فلا بد ان النسخة نثبت النسخه التي سنقرأ منها بدا الشيخ الكتاب انه تعريف عام بالكتاب طبعا الدكتور محمد موسى الشريف هو من أعلام التربية الإسلامية هو من الدعاية المميزين جدا في مجال التربية الكتاب النسخة التي معي تتكون من 119 صفحة من القطع الصغير يعني تقريبا نصف, اي نصف حجم الـ 4 الكتاب يتكلم على موضوعات تخص الكراءة بيبدأ بدأ الشيخ بدأ الدكتور بمقدمة الكتاب، ثم يعني انتقل إلى تعريف القراءه ثم تكلم عن أهمية الكراءة ثم تكلم عن أسباب العزوف عن الكراءة وتكلم عن أسباب القراءه واهداف القارئ وتكلم عن كيفية الف في القراءه يعني كيف نعتاد القراءه يعني نالف الشيء يعني نعتاده ثم تكلم عن تعويد الأطفال القراءه وتكلم عن اسباب تحبيب القراءه للأطفال وحب القراءه عند المسلمين ثم تكلم عن كيف تقرا اخي المسلم وتستفيد من قراءتك ثم تكلم عن طرق ومفاهيم تساعد على اتقان القراءه والسرعة فيها ثم تكلم عن مناهج وطرق القراءة، ثم تكلم عن أفكار ومناهج وطرق علمية تفيد في إسراع القراءة، ثم تكلم عن شبهات حول القراءة السريعة، ثم تكلم عن مظاهر الضعف في القراءة، وتكلم عن مظاهر الضعف في القراءة. النهاردة بإذن الله عز وجل، هنأخذ، هنحاول ناخد تلت الكتاب هنتكلم عن النهاردة عن المقدمة. ونتكلم دعا ناصر محاضرة اليوم كلام عن المقدمة هنقرأ يعني المقدمة الكتاب ثم تكلم ثم نقرأ أهمية الكتاب عند المسلمين قديما ثم نقرأ تعريف الكراءة وأهمية الكراءة وأسباب العزوف عن الكراءة هنخذ منها نقطة واحدة من يعني أو أمر واحد من أسباب العزوف هو الشيخ تكلم عن عدد أسباب وتحت كل سبب مجموعة مجموعة من التفصيلات يعني هنأخذ عن السبب الأساسي اللي هي الأسباب المتعلقة بأمور خارجة عن الكتاب عن محتوى الكتاب نفسه الأمور الخارجية اللي بتضوع في القراء القراء يعني في في إشكال منها أو آب بيبقى الإشكال في الكتاب نفسه آب بيبقى الإشكال في الأمور المحيطة زي انشغال شغال الإنسان وعدم القدرة على تحصيل الأموال لشراء الكتب لغلاء ثمن الكتب و بعض الأمور مثل هذه نبدأ بالمقدمه الشيخ يعني قدر الله خير بدأ الكتاب بشكر وإهدا إلى والده والديه الكريمين وكل مجاهد عامل لتمكين دين الله في الأرض دين الله في الأرض وأهدا إلى زوجته وإلى أولاده جميعا ثم بدأ بنقل بعض الكلمات لبعض علماء السلف يقول قال عبد الله بن المعتز الكتاب والج والجن والج جريء جاري على الحجاب مفهم لا يفهم وناطق لا يتكلم الحجاب الحاجب اللي بيبقى على راس يعني الحاجب اللي هو زي حاجب المحكمه اللي بيمنع دخول الناس لباب المحكمه او يمنع دخول الناس لباب القصر باب الملك هذا اسمه حاجب الكتاب جريء يعني يدخلك على كتابه والج الأبواب جريء عن الحجاب أي لا, لا يمنعه حاجة يعني يقصد الثقافة والعلم يمنعه الحب عن الإنسان مفهم لا يفهم وناطق لا يتكلم نعمل محدث والرفيق كتابه تلهو به إن خانك الأصحاب لا مفشيا للسر إن أودعته وينال منه حكمة وصواب وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعت ان سمعت أن أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. لما أحمد سمعت أن أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. هنقرأ المقدمة بتاعت الطبعة الاولى مش المقدمة بتاعت الطبعة الرابعة اللي معنا المقدمة الطبعة الاولى هن هنقرأ. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم طبعا قراءات المقدمة مهمة جدا الكثير كثير منا بيعزف عن قراءه المقدمة المقدمة هي هي المفتاح يعني المقدمه بتعرفنا منهج الكاتب منهج, منهج العالم او المؤلف للكتاب كيف سيسير عليه والهدف من الكتاب فالمقدمه ده مهمه جدا في فهم الكتاب الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام الاتمان الاكمل على معلم الأمم محمد وعلى آله وصحبه ذو الهمم أما بعد لما كان العزوف عن القراءة سمة من سمات هذا العصر خاصة في هذه الأمة الإسلامية المباركة أردت أن أضع عددا من القواعد والإرشادات التي تساعد شباب الصحوة المباركة على اعتياد القراءة ومصاحات الكتب لعلهم يستعيدون مجد آبائهم الكرام أبائهم الكرام الذين علموا الدنيا كيف الذين علموا الدنيا كلها كلها كيف تنهل من معارفهم وكتبهم وفي هذا الكتيب سأعرض إن شاء الله تعالى فيما أعرض له بعض النظريات العلمية التي تساعد على صقل وصقل موهبة الكراءة ورفع مستواها عند القارئ حتى ينفع الله تعالى بهذا الكتاب من يقرأه هذا ولم أجد فيما بحثت كتابا جامعا بهذا الأمر اسال الله عز وجل ان أسأل الله تعالى ان اكون قد أضفت بهذا الكتاب شيئا ذا إلى الى مكتباتنا الاسلاميه المباركه وإلى الرصيد الثقافي للإخوة القراء والقراءه لها لذه تتذوق فتستمر تذوق فتعتاد والقراءه لها لذة تتذوق فتستمر فتعتاد لا يمكن وصفها لاحد حتى يكون هو المتذوق لها المنوه بها بعد ذلك. ول يعلم ول أنها قبل ذلك عبادة لله رب العالمين إن أحسن أداء أداءها المرء فاز بالدرجات العليا والنعيم المقيم. هذه مقدمة الكتاب أهمية الكتاب عند المسلمين قديم للعنصر الأول صلب الكتاب يعني أهمية القراءة عند الكتاب عند المسلمين قديما يعني ليس بأخذنا في موضوع القراءة الحديث عن الكراءة وأهميتها لابد من توضيح أهمية الكتاب عند سلفنا ربما محافظتهم على اقتنائه وتنافسهم في هذا الباب أعظم منافسة نور القطب دور الكتب داخل المكتبات يعني جمع دار دور مش دور دور الكتب هنا نقصد بها جمع دار وهي المكتبة أما مكتبات الخاصة فقد كانت شيئا عجيبا إذ أن مكتبة العزيز الفاطمي أحد أحد أحد ملوك خلفاء الفاطميين طبعا الفاطميين رافض خلفاء يعني كما علمن مش موضوع على مسألة الكتبين. كانت من عجائب الدنيا مكتبة العزيز الفاطمي. كانت من عجائب الدنيا يقال إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار دار كتب أعظم من التي كان بالقاهرة بالقصر. ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومائة نسخة من تاريخ الطبري. إلى غير ذلك ويقال بأنها كانت تشتمل على 1600 ألف, ألف, ألف كتاب وجعل بنو عمار في مكتبتهم دار العلم التي أنشأوها في طرابلس الشام أكثر من 180 ناسخا يتناوبون العمل ليل نهار حتى بلغ عدد الكتب, الكتب فيها أكثر من ثلاثة ملايين مجلدا في كل علم وفن وقد كانت دور الكتب لها حضرات كثيرة تثبت على جدرانها رفوف من الخشب الجميلة عليها كتب كثيرة ومخطوطات ومجلدات عظيمة وكانت تلك الدور مزودة بعدد وافر من المترجمين والنساخ والأمناء والمساعدين. وكانوا يأخذون على عملهم هذا العطاء الجزيل الأموال من الحكومات يعني. كما كانت لهذه الدور فهارس دقيقة منظمة حتى يسهل على الدار الاهتداء إلى الكتب التي يريد الرجوع إليها وكانت هذه الدور كثيرة ومتعددة وقد كانت الكتب من أعظم ما يهدى بين المتعلمين المثقفين فهذا الحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر عسقلاني شارح البخاري صاحب كتاب فتح الباري الإمام العالم الحافظ رحمه الله تعالى يتحدث عن أحد علماء المسلمين وهو ابن الفوطي ابن الفوطي فيقول كان له نظم حسن وخط بديع جدا ملكت بخطه فريدة القصر كتاب اسمه فريدة القصر للعماد الكاتب العماد الكاتب ده الكتاب ده العماد الكاتب ده أحد, أحد الكتاب البرغاء فبيقول إن حفظ النحجر حجر بيقول ان هو ملك كتاب يعني اسمه فريدة القصر للعماد الكاتب الكاتب اسمه العماد اسمه عماد الدين ابو محمد ابن حامد العصفهاني احد الكتاب البولغاء. في اربعة مجلدات في قطع كبير مقدمتها لصاحب اليمن صاحب اليمن يعني الامير او العامل على اليمن فأثابني عليها نوالا جزيلا جدا أثناء عليها نوالا جزيلا جدا، وقد كانت يدل على اهتمام ال الأمراء حتى والملاء والسلاطين بالكتب وباقتناء الكتب، وقد كانت لقد لل... كان للكتب سوق خاص تباع فيه حتى حتى إن بغداد كان فيها أكثر من مئة متجر لهذا الغرض، والكتب كانت بتنسخ باليد خط اليد، وكذلك كان الحال في قرطبة، فين في الأندلس. وقد كان الناس تفاخرون بما عندهم من الكتب حتى كما يتفاخر الناس اليوم بأموالهم وعقاراتهم فهذا والد ابن سعيد الأندلسي يتحدث عن قرطبه فيقول هي أكثر بلاد الأندلسي كتبا وأشد الناس وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب صار ذلك عندهم من آلات التعين التعين يعني يبقى من الأعيان اتعين فلاني ان اصبح من الاعيان فعشان تبقى من الاعيان تقرطبة لازم يبقى عندك مكتبة كبيرة ونسخ مش موجودة عند الناس يعني اه الاخرين اه ده احد العوامل اللي تساعدك انت تكون من الاعيان يعني من قبراء البلد كمة الاعيان دي متدولة حتى الان عندنا في الريف والوسائد مصري صار ذلك عندهم من آلات التعين والرئاسة حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون بيت في بيته خزانة كتب وينتخب فيها أي يتخير منها الكتب الجيدة يعني, يعني ممكن جاهل ما يعرفش حاجة بس هو بتفاخر عنده مكتبة كبيرة وهكذا ويتخير فيها وينتخب, وينتخب فيها يعني يختار منها لها نسخ جيدة أو نسخ غير موجودة عند عند غيره ليس إلا ببيع ببيعينه دياتلي ليس إلا أن يقال فلان فلان عنده خزانة كتب والكتاب الفلاني ليس هو عند أحد غيره والكتاب التي هو بخط فلان قد حصله وظفر به كل ده مدعى للمفخرة عند عند عند المسلمين إذا كان حال العوام كذلك، دول هم أصلا يعني مش قرايع مش علماء، فكيف هو هي حال المثقفين وطلب العلم؟ تلك كانت بعض بعض الصور التي تبين اهتمام المسلمين بالكتب وحرصهم على اقتنائها بعد كذا ذكرنا في نقطة أهمية الكتاب عند المسلمين، بعد كده أهمية اللي كنا على دار الكتب دور الكتب، دور الكتب المرتباتية، أهمية الكتب. أما عن أهمية الكتب فهي غنية عن التعريفي والتقعيدي التقعيدي يعني ن قاعدة لشيء, لشيء ما عن مقاعده أي نجعل الله قاعدة. أو عايز أقول إن مش محتاجين يعني إن نبين أهمية الكتب هي غنية عن ذلك. ولكن اسوق نصا للجاحز. الجاحز هو إمام بلاغة علامة المتبحر آه معتزلي آه كان ماجنا قليل الديني وله نوادر يعني منظر ترجمته في, في سال عالم اللغة في في طائفة من اللي معتزلة بينسول الجاحز اسمه الجاحظية فالجاحز بين أهمية الكتاب إذا يقولوا نعمل جليس والعدة ونعمل أنيس لساعة الوحدة ونعم المعرفة ببلاد الغربة ونعم القرين والدخيل ونعم الوزير والنزير والكتاب وعاء ملئ علما وظرف حشي ظرفا وإناء شحن مزاحا وجدا إن شئت كان أبينا من سحائري من سحبان وائل سحبان وائل دوت أحد الذين أسلموا في عصر النبي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المشهورين بالفصاحه سحبان وإن شئت كان اعيا من باقل باقل ده مثل او شخص كان يعني جاهلي لم يدرك الإسلام أحد المشهورين بعدم القدره عن التعبير فصار مثال ل لعدم القدره على التعبير عدم الفهم وإن شئت كان اعيا من باقل وإن شئت ضحقت من نوادره وإن شئت عجبت من غرائب, من غرائب فرائده وإن شئت ألهتك ترائفه وإن شئت أشجتك كمواعظه يعني, يعني أصارت فيك وأحزنتك مواعظه من لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك لا ينطق إلا بما تهوى أكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ لما استحفظ من الآدميين ولا أعلى مجارا أبر ولا خليطا أنصفا الخليط يعني المخالف لي الشخص اللي بيعود معك على طول اسمه خليط ولا رفيقا أطوع ولا معلما أخضع ولا صاحبا أظهر كفاية ولا أقل جناية ولا أقل إملال وإبرام ولا أقل خلاف وإجرام ولا أقل غيبة ولا أبعد من مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب كل ذي يعني مدايح يمدح القاضي للكتاب من لك بمسامر المسامر اللي هو بيعا يحكي معاك يا صديق تحكي معاه السمر الصمر أصله كلام بعد عشاء السمر أصله والكلام قول ابو العلاء المعري قال الحاكم الحاكي فاذكره ام كل ذاك باطل واسمار ومنه كتاب الامام الشيخ محمود شاكر ابو فهر اباطيل واسمار الاسمار اللي هي الحكاوه بعد بعد يعني ندردش مع بعض كتاب المصري قاعدين نحكي مع بعض الارياب بيقولوها ايه نسامر انت قاعد مع فلان هكذا أه اهل الريف يطلقون عليها من لك بمسامر لا يبتديك يبدأك يعني في حال شغلك ويدعوك في أوقات نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمن منه ومن لك مزائر إن شئت جعل زيارته غبا غبا يعني يوم يوم معجوين أنت اللي بتحكم في الكتاب بش هو اللي بيجي زرق عنك فهو زائر خفيف انت اللي تطلبه الزياره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله كان يدهن او يدهن غبا يعني كان يدهن شعره يوما بعد يوم الغب اللي هو يوم بعد يوم ملك بزائر انشيت جعل جعل زيارته غبا ووروده خمسا وأنشئت لزمك لزوما ظلك وكان منك ما كان بعضك ووروده وورده خمسا يعني الإبل بترعى ثلاث أيام وتيجي الماء اليوم الرابع ماشي أصل الخمسة ليه الإبل لترعى ثلاث أيام وتريد الماء في اليوم الرابع فياقصد يقصد إن زيارته خفيفة وبتقدر تقابله غبا وخمسة يعني يوم بعد يوم أو بعد ثلاثة أربعة أيام فصديق خفيف مش منه مليش منه ما ببقاش سقيل عليك والكتاب هو الجريس لا هو الذي لا يطريق الاطراء اللي هو الملح والسابق هو صديق الذي لا يغري ما بيغركش بنفسه ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاقي ولا يحتال لك بالكذب والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال امتاعك وشحن طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم الفاظك ومنحك تعظيم العوام العوام يحترموك يعني. وصداقة الملوك وعرفت, وعرفت, به في وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في الدهر مع السلامة من الغرم الغرم اللي هي الغرامة يعني. يعني لا تخسرش يعني ومن كد الطلب يعني اللي بيسافر عاوز يقول اللي بيسافر العلماء والطلبة العلم والدراسة بيدفع فلوس بيغرم يعني بيدفع نفقات ويترك أوقاته ويترك حياته ويسرف من, من ماله مع السلامة من الغرم ومن كد الطلب تعب والكتاب هو الذي يعطيك بالليل هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر لا يعتل يمرض يعني بنوم ولا يعتريه كلال السفر. ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس. على بابك والنظر في المرة بك مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم ومن فضول النظر ومن عادة الخوض في ما لا يعنيك ومن ملابسة الصغار وحضور الفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم الرضية وجهالاتهم الملومة كان في ذلك السلامة ثم من يعني اللي مش مشغول بالكتاب ده بيعته قدام البيت ويقعد يغرم وممكن يخسر يسمع ألفاظ بعض الناس السكتة وممكن يتأثر بألفاظهم وأخلاقهم الرديئة لأن المجهول بالكراءة ما عندوش وقت فاضي يقعد فيه قدوم البيت ويقعد فيه في الأماكن اللي ممكن تعود عليه بالخسارة ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى وعن اعتياد الراحة المنى لها الأمانية وعن اللعب وكل ما أشبه اللعب لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنة ده كلام الضاحظ في كتابه الحيوان وقال أحد الشعراء مادحا الكتاب مادحا الكتب قم مؤنسون وألاف ونيت بهم فليس لي في أنيسهم غيرهم أرب الأرب اللي هي الحاجة والمطلب لله من جلساء لا ج جلساء لا جليسهم الله من جلساء لا جليسه لا جليسهم ولا عشيرهم سوء مرتب لا بادرات الأداء يخشى رفيقهم ولا يلاقيه منهم منطب ذرب عيسو المقالة بعد كذا ينتقل إلى تعريف القراء الكلمات كمان أصابه شوية ولا فيها يعني على قول اللي نفهم المانة الجمالية طبعا بكرة كلمات الشيخ كما هي طبعا كلمات القاحز ك كبيرة شوية طبعا القاحز معروف بالبلاغة فكلماته الى حد ما ثقيلة يعني لو في أي حد عنده سؤال او حاجة في الاخر ان شاء الله طرق الأسئلة تعريف القراءة. ننتقل للشيخ بعد كده الكراءة. قال القراءة عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وتتطلب هذه الرموز فهم المعاني. فهم المعاني كما تتطلب الربط بين الخبرة الشخصية وهذه المعاني. تاني. إيش إن شاء الله بيزد حلو تقصد اللي هي في التسجيلات يعني. القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وتتطلب هذه الرموز فهم المعاني كما تتطلب الربط بين الخبرة الشخصية وهذه المعاني فالقراءة إذن ليست عملية سهلة كما تظهر لأول وهلة ولكنها عملية تشترك في أدائها حواس وقوى. وقابليات, وقابليات مختلفة عديدة قابليات أو قدرات يعني. ولخبرة الفرد أيضا ولمعارفه الأولية ولذكائه عمل لا يستهان به في القراءة عاوز يقول إن القراءة عملية ليست سهلة كما يبدو في الوهلة الأولى ولكنها تختلف وتشارك فيها حواس وقوى مختلفة في إنسان قدرته على النظر سريعة، قدرته على الاستعاب العقل سريعة، واحد تاني قدرته على الحفظ أسرع، ثالث قدرته على الحفظ على على الفهم أسرع، معرفة الإنسان بتختلف، ذكاؤه بيختلف في يعني بيأثر أو عامل مؤثر في فهم الإيه، في فهم المعنى المقصود، والقراءة عبر أي وسيلة تظل فيها القراءة، إذن اليوم. تدور مناقشات فكرية طويلة بين المثقفين حول تقلص القراء عالمياً من الكتب واتجاه الكثير إلى ما يسمى بالكتاب الإلكتروني طبعاً الكلام ده عشر سنين حصل تطوير يعني في الواقع على الشيء فيه وطبعاً الكتاب الإلكتروني بيسيطر أكثر والله مستعي أي الكتب المعروضة في الأقراص المدمجة أو لكن في الإنترنت البيدي إف يعني مثلاً الوورد وهي جد. والذي ينبغي ان يهتم به ويراعى ان يهتم به ويراعى مطلقا هو نشر عاده القراءه وبثها في المجتمع وأفراده سواء عن طريق الكتاب المقروء او الانترنت او القراص ومدمجا او غير ذلك المهم ان يعني ننشر عاده القراءه نفسها بغض النظر بقى تقرأ منين يعني بس المهم تقرا قال الدكتور عبد القادر طاش عبد القادر طاش تحت عنوان الكتاب الالكتروني بين الرفض والقبول يقول بدا ظاهرات الكتاب الالكتروني تنتشر في المجتمعات المتقدمه وبالمقابل اخذ اقباله على ان الكتب والمجلدات المطبوعه تتقلص وراجع ويبدو ان الكتاب الإلكتروني سيكتسح العالم عما قريب بفضل انتشار وسائل الاتصالات والمعلومات الجديده وكلما انتشر استخدام شبكه المعلومات الدوليه الانترنت اسهم ذلك في زيادة اتجاه الناس نحو الكتاب الالكتروني وتعود فكرة تصنيع الكتب الإلكترونية كما تذكرها مجالات الجديدة في عددها رقم 683 إلى الأمريكيين مارتن إبرها ومارك تاربينج اللذين قاما بافتتاح مشروع الكتب الإلكترونية. وقد فتت على مشروعهما على العديد من الشركات المتخصصة في الصناعة الإلكترونية وتكهنت مجموعة غاردنز ألفتت من أشهر شركات المركبة لسوق الإلكترونيات في العالم بسيطرة كتب الإلكترونية على سوق المطبوعات وتحولها إلى أشهر تجارة في القرن القد. فتأجبني مناظرة صحافية طريفة جرب بين متحمسين للكتاب للكتاب الإلكتروني ومدافع عن الكتاب المطبوع. وشارت صحيفة الجاردن البريطانية مؤخراً المتحمس للكتاب الإلكتروني هو سيمون والدمان وحرر صحيفة الإنترنت بالجارديان. والمدافع عن الكتاب المطبوع هو براين لانج المسؤول عن المكتبة البريطانية. كانت المضارع على شكل رسالة متبادلة بين والدمان ولانج. يحاول كل منهما إبراز مميزات ما يدافع عنه ولإشارة إلى سلبيات الوسيلة الأخرى. يقول والدمان إن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الكلمة المطبوعة قادرة على المنافسة الفعالة. الوسائل الإلكترونية الحديثة والجواب في نظره هو لا فكتاب المطبوع يحد من حرية المعرفة كما أنه يجعلها في معزل عن التطور المتواصل في واقع الحياة وعلى العكس من ذلك تتيح الوسائل الإلكترونية للمعرفة مزيدا من الانتشار وحرية الانتقال ويجعلها بذلك معرفة معاولمة يعني هنا علامة يعني منصوبة للعالم متسعية ومتجددة على الدوام وأما لانج فبالرغم من اعترافه بمميزات الانترنت والوسائل الالكترونيه الأخرى وبخاصه في إعطاء المعرفه فرصة الحداثة والتجدد إلا أنه يؤكد أن دور الكتاب المطبوع سيبقى مؤثرا ويذكر لانغ بأن التاريخ يشهد على أن الوسائل الجديدة لم تقلص على القديمة بل لم تقض أو لم تقضي لم تقض على القديمة بالكلية ويقول أن الإنسان يتمتع بارتباط عاطفي عميق مع الكتاب المطبوع ولا يمكن أن يتلاشى هذا الارتباط بسهولة ويسر ويضيف بأن الكتاب المطبوع أسهل تناولا واستعمالا لأنه لا يحتاج إلى تجهيزات. ويمكن, ويمكن استخدامه في أي مكان ويرد والدمان بأن الكتاب الإلكتروني أقل تكلفة من النحاء الاقتصادية كما أنه لا يحتل حيزاً مكانياً كبيراً إذ يمكن وضع آلاف الكتب في استوانات مدمجة تحفظ في درج مكتب صغير إن مشكلة في رأينا لا ينبغي أن تنحصر في هذا الجدل حول الوسيلة بل الواجب بل الواجب أن يتم التركيز على المضمون اللي هو القراءة ولذلك علينا أن نتساءل عن كافية تنمية نوازع, نوازع البحث عن المعرفة والسعي من أجل الحصول عليها في سلوك أجيالنا الجديدة ولا بأس بعد ذلك أن يحصلوا على تلك المعرفة سواء من كتاب المطبوع أو الوسائل الكبنية الحديثة المهم أن يبقى حب المعرفة وأن لا يتزعزع الاهتمام بالبحث عنها والاستفادة منها لتحقيق التقدم والسعادة للفرض والمتابع المهم من مطبوع الإلكتروني المهم هو ان الناس تهتم بالقراءة وتقرأ أهمية القراءة للكراءة أهمية بالغة في بناء الثقافة بشطريها الإنساني والإسلام. وهي الصلة بين الإنسان وبين المعارف والعلوم قديمها وحديثها وهي الوسيلة الأساسية في ملء الفراغ وإشباع الميول والرغبات الثقافية ولا زالت الكراءة أهم وسيلة موثقة لنقل المعلومات في عصرنا المليء بالوسائل الإعلامية التقنية المتقدمة إذ التلفاز والنذيع وما يشابهها وما يشابههما لا يستطيعان بناء الثقافة المتنوعة الهادفة يطالب العلم الجاد النافع ولكنهما يشاركان الكتاب في ذلك بلا شك والكراءة الجادة الهادفة عند شباب الأمة من مظاهر الجد في تحصيل أزماب الرفعة والنهضة والتقدم واللحاب بركب الحضارة التي تخلفنا يعني أحد الأزماب الأساسية للتقدم هي الكراءة بدون الكراءة مش هنتعلم بدون العلم مش هنتقدم مفيش علم بدون كراءة لا يوجد علم بدون إيه يوجد علم بدون قراءة خيالي كذا حضرتك ولا حضرتك آآ آآ دخلت تنتتحني في امتحان مادة معينة فيزياء كيمياء محاسبة إدارة أعمال أي مادة أرم أي مادة في أي علم وانت ما ذكرتش وانت ما قرأتش هتنجح طبعا أنا صفر فبدون القراءة لن نستطيع نهائي إن إحنا نتقدم القراءة والتثقيف الذاتي هذه قضية مهمة خاصة في هذا العصر الذي عصر فيه الأخذ عن المشايخ أو الدراسة العليا النظامية طبعاً دلوقتي الأخي فلانة والأخت فلانة أنا مش عارف أترس مش عارف أروح عند الشيخ فلان مش عارف أروح عند الدكتور فلان أو عاوز أدرس المدر فلانية وأنا مش متمكن لذلك إيه بقى علاقة الكراءة الذاتي يقول أحد الأساتذة شارحا هذه الفكرة يمكن للقارئ العالي أن يثقف نفسه لو توافر له الميل إلى الكراءة المفيدة المحبوبة التي تهدف إلى غرض ثقافي واحد وليست تلك التي يقصد بها التسلية وقضاء الوقت يعني ممكن يثقف نفسه عن طريق الكراءة المفيدة يتتحدث في غرض ثقافي واحد وعاوز أقرأ مثلاً في الفرما عاوز أقرأ مثلاً في الإدارة فأنا هركز في غرض واحد هنا وهنا أجيب حاجة الأول في أساسيات الإدارة وأجيب كتاب متقدم شويه وأجيب كتاب أكثر تقدماً إلى أن أستوع بهذا العلم تمام أليس يعني لو واحد يرى تسلة عاوز ما هي الثقوب السوداء مثلا إيه هو ايه هو الحديث الضعيف دوت ايه هي قصه الجامعه القرانيه دي بيقرا كده قصه للثقافه العامه يعني ده مش هي إيه. مش هي مش عنده علم مش يقدر يثقف نفسه ثقافه الكافيه فقط هي عنده بعض المعلومات العامه وقد طرح كثير من, الفلا من, الفلا من المفكرين والفلاسفه موضوع التثقيف الذاتي فقال لوك. لوك اللي هو جون لوك جون لوك في هو فلسوف انجليزي فيلسوف انجليزي اسمه جون لوك للتهذيب الذاتي ثلاثة طرق تبتدئ الواحدة من حيث تنتهي الأخرى الأولى قراءه الكتب وإدراك معانيها والثانية التفكير والتأمل في تلك الأفكار والمعاني والثالثة التحدث مع الناس بها واختبار سقيمها من صحيحها وسليمها من فاسدها وهي يعرف إن النفساني ويليام جيمس ثلاثة طرق أخرى للتثقيف الذاتي وهي إتقان اللغة القومية لغة قومك يعني. إتقانا يمكن الفرد من التعبير عما يدور برأسه من أفكار وآراء تعبيرا صحيحا طبعا إحنا إن شاء الله علينا متقنين جدا للغة العربية تماما يعني فعرفين نعبر فعلا عن نفسنا يعني كويس العارفه المصيبة اللي إحنا فيها دلوقتي. ويقول باوند عميد هارفرد في هذا الخصوص الرجل الذي لا تبلغ ورائزه اللغوية النطق لا يمكن أن يفكر تفكيرا متقنا أو يصل إلى نتائج دقيقة. يبقى أول حاجة خالص إتقان إتقان اللغة. بعتقد. الامام آه الشطبي يقول ضعيفه في اللغة العربية يعني في العلم والمتوسط في اللغة العربية وتوسط في العلم وال والمنتهي أو العالي في اللغة العربية منتهي في العلم يعني جعل درجات العلماء على مدى أتقانهم اللغة العربية يبقى أول حاجة عند عند ويليام جيمس أتقان اللغة القومية ثاني شيء استيعاب ما يمكن استيعابه من أنواع المعارف المختلفة حتى يمكنه مسايرة الثروة العقلية التي وصل إليه عصره يبقى منعزل عن الواقع الذي يعيشه ومتأخر ثقافيا عنه تكوين مبادئ وعادات تخلق منه تخلق منه رجلا كاملا خليقا أي جديرا يعني بما استوعب من ثقافه. ويقول أرنولد بنيت اقتراحين عامين عامين لتذكير الناس بالقراءة وهما عين اتجاهك وجهودك ومدى عين اتجاهك وجهودك ومداها واختر أنت عاوز إيه يعني مدى جهودك ايه واختر فترة معينة أو موضوعا معينا أو مؤلفا واحدا وكل نفسك مثلا أريد أن أعرف شيئاً عن الثورة الفرنسية أو عن اختراع السكك الحديدة أو تفرغ في زمن معين لما وقع عليه اختيارك فإن متعة عظيمة تستفاد من التخصص إن كانت هناك فين؟ في التثقيف الذاتي تمام كده؟ بيقول لك هنا إيه بقى أرنولد ده؟ كلام كويس جداً عين اتجاهك وجهود انت عاوز تقرأ ايه تخيلي كده حضرتك او تخيل كده حضرتك بتقول النهارده انا عاوز اعرف عن الثوره الفرنسيه طبعا محدش حدش ممكن ما حد حضراتكم اروح حاجه عن الثوره الفرنسيه بس طبعا ده حدث في اوروبا عظيم جدا يعني بالنسبة لهم فهم بيضربوا بيه الامثله ف مثلا اقول لك اقرا مثلا عن الع... العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو بعد دي بدايه الثوره الفرنسيه ف... والثوره الفرنسيه والثوره الصناعيه فيه؟ بلاش مثلا انت عاوز تعرف هو وإيه... إيه... ايه هي قصه المعتزله ولا والكلام الغريدة هدف معي انت عاوز تعرفه فتقوم تبدا تعمل سيرش عن المعلومات تبدأ تجيب كتاب واثنين وثلاثه طول ما انت محدد هدفك الاساسي انك تعرف عن المعتزله ولا الشعر هتوصل طب لو هدفك الاساسي انك تعلم التجويد شكرا فيه طب لو هدفك الاساسي انك تقرأ تقرا في الشعر والأدب والبلاغة طيب لو أدفك الأساسي أن تتقرأي في تفسير القرآن الكريم يبدو أنه النهاردة جبت كتاب تفسير القرآن مختصر اللي هو صفحة القرآن مع عصب حي التفسير يعني 600 واربع و... و... صفحة أخلصهم كل يوم صفحة لأنه أخلص في كان في 604 يوم لأنه أخلص في سنتين، مثلاً أو أخلصهم في سنة بحط هدف قدامي واضح حط الأول هدف تعود رأيه مش كده تفتح الكتاب تفتح المكتبة بتاعتك أو لما تنش على نت أقرأ النهار أقرأ النهاردة أقرأ النهاردة أقرأ النهاردة وأنت جايب رواية معينة ما تيجي وأنت جايب كتاب معين معجبكش كأنتمش واحد هذا قبل طال تأخذ من كل كتاب معلومة مش هكمل الهدف بتاعك هقرأ فق هقرأ أقويدة هقرأ سيرة تاريخ ادب بلاغة تاريخ مصر الحديث تاريخ الجيوش قصة حرب اكتوبر أي حاجة أنت عاوز سح... حدد الهدف الأول أنت عاوز صوري الأول حاجة بعد كده فكر وقرأ في آن واحد فكر وقرأ في آن واحد فإني أعرف أناسا يقرؤون ويفكرون كثيرا ولا يستفيدون شيئا ذلك لأنهم يجوبون أقاليم الأدب في سيارة وكل همهم الحركة كل همك تجيب آخر الكتاب فقط لا عاوز فكر وقرأ يعني عندما تقرأ فكر يستوعب معلومات التي تقولها تكراره. ويفتخرون بعدد ما قرأوا من كتب في العام، بس هم ما حاجة. ويقول أدريمور لا تهمل أو لا تهمل اراء الأجيال التي سبقتك، بل يجب أن تعنى عناية خالصة بالكتب القديمة الخالدة بما اختارته الكرون السالفة من روائع الكتب. فقد فقد يخطئ الاختيار رجل واحد. وقد يخطئه دين واحد ولكن الأجيال لا تخطئ جميعا فشيكسبير ومولير يجيران بما نال من مجد خالد على الدهر ومن الضروري أيضا أن نهتم بالكتاب المعاصرين لأننا بدون شك نجد فيهم أصدقاء يشعرون بما نشعر ويحتاجون لما نحتاجه أي وكذلك عندنا نحن البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والشيخ خلسطان بن تيمية والإمام الصيوط والإمام النووي وابن كثير وابن القيم و... والشعراوي وغيرهم من... ابن باز وابن السمين والألباني وغيرهم وغيرهم من العلماء هؤلاء جديرون بما فيما تقدم من آراء فيما تقدم آراء مختلفة تصلح جميعا أن يعمل بها لتفكيف الذات ممكن تخذ بطريقة جون لوك اللي هي قراءة الكتب وإدراك معانيها والتفكير والتأمل في تلك الأفكار والمعاني والتحدث مع الناس بها أو تخذ بأراء وليام جيمس اللي هي أتقان لغة القوم واستيعاب ما يمكن استيعابه من أنواع المعارف وتكوين مبادئ وعادات من رجلاً ملان خليقاً بمستوع من الثقافي يعني عاوز يقول لنا كون وتقاليدك في ضوء ما تعلمته من علم يعني يبقى تصرفاتك و مثال للعلم من انت تعلمته التصور الثالث هو تصور ارنولد منيت اللي هو عين اتجاهك وجهودك ومداهك ركز في هدف معين تقرا فيه وفكر ويعرف ان واحد ما تقراش قراءه عابره لكن ركز في اللي تقرا كويس ماشي. و... و... واهتم بقراءه الناس السابقين لك الاجيال السابقه <تصفيق> والدلال على تخلفنا في الثقافة عموما والكراءة الهادفة خصوصا أسوق بعد ما كتبه عباس محبوب الدكتور عباس محبوب ناعياً ليه ناعياً الكراءة والقارئين عارفين الكلام ده كتبه إمتى سنة 1368 هجرية في مجلة الرسالة 1368 الكلام اللي أسمعوه ده سنة 1368 هجرية يعني بقى كم دلوقتي 72 سنة 72 سنة إن المرأة يحر في نفسه أن يتناول كتابا من مكتبة عامة ويكون أول من يفتح أوراقه هو أو أوراق دراء الكتاب في المكتبة العامة قالوا سنوات لكن ما حدش فيه مع بقائه سنوات عدة في المكتبة نفسها بل إن الأمر يصل إلى الجامعيين وحملت الشهادات فوق الجامعية حينما تحس بضعف ثقافتهم العامة. من عامه كعندما يبلغ سنة واقتصارهم في العلم على ما نشر في الصحف والمجلات. ويمكن الانموزج الذي قدم في رسالة علمية من أحد الباحثين من أبنائي على الطلاب الخريجين من جامعة من جامعية أقصد الناس اللي خرجوا من الجامعة أن يعطي أن يعطي صورة لعلاقة الطالب بالكتاب في بعض البلدان العربية إذ أثبتت هذه الإحصائية أن 72 من خريج الجامعة لم يستعيروا كتابا واحدا واحدا من مكتبة الجامعة طوال حياتهم الجامعية ولكن هناك كارثة يمكن أن تلم بالشباب أكثر من ذلك وانسألنا أي حد من حضرين وهمك دخلت لمكتبة الجامعة بطاعتك ولا لأ لأ لأ لأ وهناك بسالة مهمة ألا وهي وقوف الشباب القراء عند حد محدود بأيام الدراسة والتحصيل فقط. نركز في كلامك هذا يا أغلبنا بياض عشان الدراسة والتحصيل وقت الدراسة فقط. بل الأدهم من ذلك هو أن عددا كبيرا من أصحاب المؤهلات العليا إذا جاوزوا مؤهلهم مؤهلهم وقفوا عنده ولم يتجاوزوه. حضرتك خريج كل التبارة وخريج كل التربية وخريج كل طب مجرد بخلص بكالوريوس أو البسانس بتاعك خلاص الحمد لله خلصنا الدراسة الحمد لله مش هنقرأ حاجة تاني كفاية كده مذاكرة ومش نقرأ حاجة تاني خالص أكلنا على العلم بالضبع المفتاح زبيوت بل الأدهى من ذلك هو أن عددا كبيرا من أصحاب المؤهلات العليا إذا جاوزوا مؤهلهم وقفوا عنده ولم يتجاوزوه وتوقفت كراءاتهم والطلاعاتهم عند هذا الحد فكيف غاب عنهم أن ما حازوه من العلم بعد فترة إلغاية الجمعة منتهت 17 سنة أيدي من دلاصة أو أكثر فكيف غاب فكيف غاب عنهم أن ما حازوه هو بداية الانطلاق نحو الإبداع والتميز والعطاء الجدي المفيد المتخصص وأن طريقهم إلى هذا الأمر لا يتم إلا بمواصلة الكراءة والعكوف على الكتب قال أحد الأساتذة ركزوا في الكلام ده يخطو شبابنا المتعلم عندما يظن أن أيام الدراسة هي مرحلة الكراءة والاطلاع فقط يعني الدراسة فقط هي وقت الدراسة والاطلاع هي وقت الكراءة والاطلاع إننا عندما نقطع أكبر مرحلة دراسية، لا نكون قد قبضنا على زمام الحياة، بل نكون بنينا لأنفسنا أساسا صلبا يمكننا, أو يمكن يمكننا أن نثبت عليه أقدامنا لنسير في الحياة نحو الكمال حتى الشوط الأخير فيها. حتى الشوط فيها ولا يمكننا أن نسيرا روح العصر الذي نعيش فيه. في مرحله عمرنا إلا بالقراءه المستمره والوقوف على أسرار الحياه المختلفه التي يميط العلم اللثام عنها كل يوم ويظهر منها شيئا جديدا كان مجهولا ويموت الشخص عقليا ركزوا في الكلمه يا جماعه ويموت الشخص عقليا عندما يقف عند حد محدود من ثمار العقل البشري ويتخلف عن قافلة زمانه التي يعيش فيه ويقول الدكتور ده كلام ده قاله الدكتور عباس محجوب سنة 1368 من 72 سنة هجري وقال الدكتور عبد القادر طاش في مقالته اليومية تحت عنوان نعم العرب لا يقرؤون أثار الزميل عبد الوهاب محمد كاشف مدير عام وكانت الأمباء الإسلامية قضية انحصار قيمة القراءة في مجتمعاتنا العربية وتساءل في مقالته بالمدينة بجريدة المدينة هل حقا العرب قليلا ما يقرؤون هل حقا العرب قليلا ما يقرؤون يقرؤون وأورد أمثلة تدل على أن المثقفين العرب لا يقرؤون إلا قليلا وربما يكتفي كثيرون منهم بتقليب صفحات الكتب والمجلات فقط إذا كان هذا هو حال المتقفين فماذا يمكن أن نقول عن فئات المجتمع الأخرى وأحسن الزميل الكريم في تزويدنا بإحصاءات وأرقام مذهلة عن نسبة إقبال العرب على مطالعة الصحف وردت في موسوعة الماناك سنة 1999 وأورد كذلك أرقاما أخرى عن بعض الدول الإسلامية ثم قارن ذلك بما هو موجود في مجتمعاتنا الغربية من أقبال طيب على القراءة وهذا أمر صحيح فالقراءة في الغربي ما زالت بخير بالرغم من, من منافسة الوسائل الإلكترونية الجديدة كالتلفزيون والإنترنت وقد أورانت ذكالات الأنباء قبل أيام تصلح لرئيس الاتحاد الكتاب الألماني قال فيه إن الاتحاد الألماني حقق في مبيعاته العام الماضي زيادة طفيفة بلغت تثبتها واحد وتمانية من عشرة مقارنة بالعمل الذي سبقه. بالرغم من كل هذه نسبه إلا أنه يكفي أن مبيعات الكتب لم تنخفض كما هو حاصل في المجتمعات الأخرى. الأرقام أيضا على أن نسبة الإصدارات الجديدة من الكتب قد ارتفعت ارتفاعا طفيفا لألمانيا. قد تم في العام الماضي إصدار نحو ثمانية ألف عنوان جديد ليسجل الاتحاد بذلك حد ألمانيا يعني المملكة ألمانيا الاتحادية. بلغ بذلك زيادة بلغت نسبتها 2% عن العام الذي سبقه. الجديد ذكره أن دور النشر الألمانية قد سجلت رقماً قياسياً في إصداراتها من الكتب في عام 1997 إذ بلغت نسبة الزيادة فيما أصدرته من الكتب نحو 8.9% عن العام الذي سبقه. ويحق الألمان أن يطمئنوا على أن قيمة القراءة لا تزال تصارع من أجل بقاء في ظل ظروف بالغة العصور الصعوبة أما نحن فلابد أن ندق نواقيص خطر من تظاهر هذه القيمة يوما بعد يوم وبخاص خطر لصفوف شبابنا وناشئاتنا من الأجيال القديمة. ولذلك لم تكن مفاجأة لنا تلك النتيجة المؤلمة التي توصل إليها الزميل الصحفي محمد باوزير عن مصير الكتب في تحقيقه الميداني الذي نشر في الأربعاء سنة 1420، حيث يقول إن جولته في المكتبات ودور النشر في جدة سعودية أثبتت له أن الكتاب يعاني من الوحدة في زوايا النسيان وأؤكد هنا ما ذكرته في مقالة سابقة من أن ثقافة الاقتراءة تنحسر في حياتنا المعاصرة وذلك لأننا لم نعد نهتم اهتماما جديا بزرع الرغم في القراءة من نفس أطفالنا منذ الصغر ولم نعد نهتم بتدريبهم في مدارسنا وبيوتنا على أن تصبح القراءة سلوكا اجتماعيا لا غنى لهم عنه إن المتعلمين عندنا قليل القراءة فإنه لا ينظر أن ترى أطفال المدارس الابتدائية وتلاميذ المتوسطات الدراسة المتوسطة يعني وحاة طلبت الجماعة يكرون شيئا غير ما يطالبون به من كتب مقررة في مناهج دروسهم حتى قراءه التسلية والفراغ التي يعمد إليها بعض الهواه لا يصطفونها إلا بعد أن يكونوا قد استنفذوا كل وسائل اللهو والمتعة والرياضة ومع ذلك فكم من فئة تستشفي من الأرقي هذا العلاج المعنوي وتتخذ القراء سبيا الى التخلص من الضجر والسأم والملل اما الناس في بلادي الناس فيقرؤون فالولد صغير والغلام اليافع والشاب الناشئ والرجل الكهل والشيخ الهرم نساء ورجال على اختلاف على اختلاف على اختلاف مهنهم ورجل الشارع وصاحب الاختصاص جميع اولئك يطالعون ويتصفحون جرائد ونشرات ورسائل وكتباً, وكتبا وروايات ودراسات جديدة في الدار وفي الحافلة وفي المكتبة وفي الطريق ويقبلون على ذلك في نهم عجيب يستثير الفضول ويدعو إلى الدهشة وها أنا أسوق نصا يبين أهمية القراءه للفرد والمجتمع ركزوا جماعة في النص هذا مهم جدا والحقيقة أن مجتمع مجتمعا قليل الكتب ومحدودها ونادر الكتاب والقراء لهو مجتمع يستحق الرحمة في مجتمع مثل هذا تضعف القوى العقلية عند الأفراد كما تضعف الروابط الفكرية بينهم فينكمشون على أنفسهم وينعزلون ويصبحون لا قدرة لهم على الاستفادة من خبرات الآخرين وتجاربهم وهكذا تنقطع صلاتهم بالنتاج الفكري الإنساني الذي يمهد لكل مجتمع طريق الحياة والرقي فيسيرون بخطى بخطة سريعة نحو التأخر والزوال وتزداد حاجة الفرد والمجتمع معا للقراءه كلما ازدهرت الحضارة وتشعبت أطرافها وتعددت مناحيها وكثرت وجوهها واختلفت ألوانها إن الفرد الذي يحضره الملل إلى كسب المعرفة وتدريب خياله عن طريق القراءه هو انسان سيمضي في تربية نفسه وتثقيفها طوال حياته وبدون ذلك يقف الفرض عن الاغتراف من حكمة الماضي وخبرات التراث الفكري في الحاضر وكلما امتد به العمر أضحى يعيش في جو عقلي هزيل أجوب ألاست ترى كثيرا من الناس يبدل واحد منهم وكأنه يعيش في فراغ عقلي ألا حياة فيه إلا حياة الجسد إن الكراءة الجيدة اسمعوا هذه يا جماعة إن الكراءة الجيدة خمسة عشر دقيقة كذا على الأقل على الأقل في كل يوم كفيله أن تبعث الحياة الإنسانية في هؤلاء الموتى وإن حياة الجماهير وإن رقي الجماهير إنما هو رهن أو رهن بغرس الميل إلى القراءه فيهم في المدارس إن القراءه الجيدة خمسة عشر دقيقة كذا على الأقل في كل يوم كفيلة أن تبعث الحياة الإنسانية في هؤلاء الموتى وإن رقوي الجماهير إنما هو رهن أو رهن بغرس الميل إلى القراءه فيهم في المدارس نغالي إذا قلنا خذوا الحكمة إن كل رجل عظيم قارئ عظيم كل رجل عظيم كل امرأة عظيمة هي قارئة عظيمة كل رجل عظيم هو قارئ عظيم يعني عظمة الرجل أتت من, من عظمته في الكراءة وقليل هم الذين, وقليل هم الذين لا يشيرون إلى قراءاتهم وما كان لها من أثر عميق في تربيتهم وترك وترقيهم والحق أن القراءة قام بدور أساسي في حياة الرجال البرزينة في كل مجال. المقالة دي أو جزئية ديت في مجلة المعلم العربي سنة 1957 يعني سنة. الله المستعان. والحق أننا لا نبالغ إذا لا نبالغ إذا قلنا إن القراءة تلعب في حياتنا الداخلية دور الأم ومع أن هذا القول يبدو غير مقبول إلا أنه يستند إلى أسس سهلة وملموسة القراءة تغزي وتهدهد وتواسي وتعنا وتشفي وتشفي وتثقف وتقارب وتشجع أوليس هذا كله من عمل الأم إن الفكرة الناشئة وسط القراءات لهو الوليد بين ذراعي أمه وإليك أخي كلاما جميلا على طوله لأحد الدعاة مبينا فيه أهمية القراءة للمسلم الملتزم الداعية على وجه الخصوص يقول إنما صائب أماتنا اليوم أنها لا تقرأ ومع ذلك فلا يتجه هذا الخطاب لها لأن طريق الاستدراكي طويل ويبدأ بيقاظة من دعاة الإسلام ليقود البقية وإنما الخطاب متجه لهذه الخاصة الرائدة القائدة ولفتيان الدعوة الميامين وهم قادة المستقبل فنعمل فتيان فتيان الدعوة لو قرأوا الناس اللي شغالة الدعوة لقد عرفت, لقد عرفت شباب الإسلام وصاحب وصاحبتهم واقتربت منهم فوجدتهم من أنقى الناس سريرا وأنصعهم طهرا وأصفاهم عقيدة وأجزلهم وعيا ورأيت منهم تشميرا على الخير في حرص دائب وفرارا إلى الله تعالى من كل طريق لاحب يعني طريق واضح يعني لكنها كثافة المطالعة تنقصهم طلعتهم ضعيفة ولو أنهم أحنوا ظهورهم على كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ طويلا واكتالوا لهم من الأدب والثقافة العالمية العامة جزيلا لكاملت أوصافهم ولتفردوا في المناقب لا أعجب من دعاه الإسلام الذين أراهم اليوم كيف يجرؤ كيف أحدهم على إطالة العنق في المجالس والنشر في الصحف قبل أن يجمع شيئا من البياني جمعه الطبري في تأويل آية القرآن في التفسير اسمه جامع البيان عن تأويل آية القرآن الآية جامع آية يعني فهو بيقول هنا خذ المسأل يعني قبل أن يجمع شيئا من البيان جمعه الطبري اسمه جامع البيان في تأويل آية القرآن وقبل أن يرفع له راية مع ابن حجر في فتحه اي يقصد فتح الباري شرح البخاري ولم ينل بعد من رفق أم الشافعي وحنانها نسبة إلى كتاب الأم الشافعي رحمه الله ولا كان لهم بساط مع السرخسي السرخسي في مبسوطه ده كتاب فقه حنف اسمه كتاب المبسوط للسرخسي ده كتاب فقه الحنف وموافقة للشاطبي في موافقاته كتاب الموافقات للشاطربي الموافقات عن أصول الشريعة وكيف يسرع داعيه إلى ذلك وهو لم يكثر من مطالعة كتب الأدبي والعربي القديم ولم يعكف مع الغاحظي وأبي حيان أبي حيان التوحيج بتاع عالم اللغة والمفسد أو ابن قتيبة الأديب وأديبي أصفهان يقصد الراغب الأصفهاني وأبو الفرج الأصفهاني لما أبو الفرج اللي هو عامل كتاب الأغاني الفرج ولكن كتب أبو الفرج الأصبهاني فيها مصائب وطامه يعني كم صايب في الكتب ذاته فاللي يقرأ فيها يبقى على يبقى يكونوا على حذر وعلى واجل يعني اللي يكون إلى ذلك وهو لم يك, يك وهو لم يكثر من مطالعة كتب الأدب العربي القديم ولم يعكف مع الجاهضي حيان وأدي بي أصفها وأعجب أكثر من ذلك لداعية أثير حماسته أثير حماسته لهذه العلوم والآداب فيقول ليس له وقت كأنه غير مطالب لتعاب نفسه تعبا مضاعفا ولا شري له السهر ندخل في النقطة اللي بعدها يا جماعة. هي بقي كمان حوالي خمس صفهات نكمل إن شاء الله ولا هتأكتو ها لا يعني ف... نكمل إن شاء الله هو بقي كمان محور واحد في محاضبة اليوم يعني تماما يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم تكمل صومنا إن شاء الله. ماشي. رأي رأي الناس اللي بقي. نس كده. على النبي صلى الله عليه وسلم. نس يعني ندخل في ال في لسه في الطرق يعني ونستفيد ولسه أكثر إن شاء الله. دي بس كده طرت لازين كده بدأ يتكلم كده عن أسباب العزوف عن القراءة. هيتكلم في أول نقطة طبعًا حاجات متعلقة بصارف أو صارف عن على متعلق بالكتاب نفسه متعلق بلي خارج عن الكتاب أي غير متعلق بالكتاب يعني حاجات هالج عن الكتاب نقول أن أسباب العزوف عن القراءة ننظر في أحوال أماتنا يرى عزوفا أليما من مثقفيها فيها فيها ومتعلميها ومن سائر أفراد المجتمع عامة عن القراءة الجادة مثمرة إذ غايت ما يقرؤونه من الصفحات الرياضية والفنية في الصحف طبعا كلكم بره كنتش في الناس مشغولين زاي بال بال matches الأهلي والترجي تونسي ونهاردة الكلام عن اللاعب الكرة اللي أطع ليه اللي أقطع الالتشارت أحد الناس النهاردة مكان كده شاب صغير يعني بيقول لي يا شيخ نعم <تصفيق> هو اللي يقطع القميص بتاعه يبقى حرام يبقى كفر قلت ليه لي لا ده لعيب كوره امبارح قطع التيشيرت بتاعه ويقولوا ده كفر دول قال عم مش كفر ولا حاجه هو حرام لكنه مش كفر يا. شك شق ال... شق الصدور ده ليس من الكفريه فالشاهد شغل الناس الشاغل يا مطالعة أخبار الرياضة وغير ذلك النظر في أحوال امتنا يرى عزوفا اليما من مثقفيها ومتعلميها ومن سائر افراد المجتمع عامه عن القراءة الجاده المثمره اذ غايه ما يقراونه هو الصفحات الرياضيه والفنيه في الصحف وكتب لثائية هشه المعاني والمضامين لا تؤسس علما ولا تبني ثقافه ولا تبني جاده تحتاجها الأمة لخروج من ازمتها الحضارية ومن المظاهر التي تسترعى الانتباه وتثير تساؤل العريض ما نراه من ضعف الإقبال على القراءة والمطالعة وما نشهده من زهد بهما لدى الجمهرة الكبرى من الناس في مختلف سني العمر فهم في معظمهم لا يعرفون متعة الكراءة ولا يشعرون بالحاجة إلى التنقلب في قنوز الكتب والصارف عن الكراءة إما أن يكون أمرا متعلقا بالكتاب نفسه أو هو لأمر خارج عنه أي عن الكتاب. بأما الصارف عن القراءة لأمر خارج عن الكتاب فأسبابه هي 13 سبب 14 سبب لو حضركم عادين كده مركزين معايا تكتبوا وتستفيدوا أول صارف من الصوارف اللي بتصرف عن القراءة لأمر خارج عن القراء عن الكتاب نفسه مش مش في صلب الكتاب يعني. عدم تنظيم الوقت إن كثيرا من الناس يدعي أنه لا يملك وقتا كافيا للقراءة فتمر عليه الأيام والشهور وهو لم يقرأ كتابا ولم ينمي, ثقافة ولم ينمي ثقافته تنمية تعود عليه بالنفع وليس الغرض من هذا الكتاب الحديث عن تنظيم الوقت على المرء أن يعود إلى الكتب التي تحدثت عن أهمية الوقت وترتيبه حتى يجد لنفسه لنفسه أو لنفسه الزمان الكافي للقراءه وهو واجد ذلك ان شاء الله اذ اكثر الناس تضيع اوقاتهم في اعمال مرضوحه مفضوله تقريبا ممكن تكونوا في كل يوم تابعوا سوشيال ميديا ثلاث او اربع ساعات في اليوم لو قلنا ان ديت اعمال مرجوحه ومفضورة يعني في أوقات،, أوقات ما ممكن نستغلها أفضل من كده لو قسمنا وقتنا هنلاقي نحن عدنا تقريبا في اليوم 4-5-6 ساعات فضلين أو مهدورين أو مشغولين بحاجات ممكن نشغلهم بأشياء أخرى أهم من احنا من اللي احنا مشغولين فيه الآن والأمر الأول هو عدم تنظيم الوقت ده يبعدك عن الكتاب يبعدك عن الكتاب عن الكراء الأمر الثاني عدم اعتيادي شغل الفراغي بالكراء كثيراً ما استوقفتنا ظاهرة جديدة بالتأمل والتدبر وهي ضيق كثير من الناس باوقات الفراغ والتماس تقضيه هذه الأوقات في كل شيء بل في أدفه الأعمال إلا في الكراء ومن المشكلات النفسية الكبرى في نظرنا ما يعاني منه فريق كبير من الناس الذين لا يجدون ما يشغلهم ولم يربوا أنفسهم على عادة الكراء والمطالع فإذا بهم يجرون أذيال الفراغ ويحارون في قتل الوقت ويبتكرون من أجل ذلك ألوانا من المشاغل أو يحشرون أنفسهم في مجالات لا شأن لهم بها ولئن كانت مسألة شاغل أوقات الفراغ من المسائل الهم التي يعنى بها قل مجتمع من أجل سلامة أفراده وحسن صحته من نفسية والجسدية ومما لا شك فيه أن هذه المسألة في بلادنا من كبريات المسائل وأنها مصدر كثير من القلق والفوضى والضعف ويزيد في تعقد هذه المسألة عندنا أن القراءة نفسها بعيدة عن مشاغل الناس واهتماماتهم وأنها لا تستطيع أن تحل جانباً من مشكلة قضاء وقت الفراغ. الكلام ده يا جماعة صحيحة 26 أكثر من 40 من سنة ده الكتاب 26 نهار ده يعني كم عوالي 56 سنة الكلام ده من 56 سنة ومزاعة المشكلة موجودة حتى تلاقيه بنضيع وقت فراغنا، الفراغ بالنسبة لنا قاتل، بيؤذينا بجر الإنسان أفكار سلبية وأمراض نفسية بجر الإنسان لمعاصي، ومع ذلك بنشغل الفراغ بنحاول نشغل الفراغ بأي حاجة إلى القراءة. والله صل على. الأمر الثالث من الصوارف هو الأول خالص اللي هو عدم تنظيم الوقت والصرف الثاني هو عدم احتياط شغل الفراغ. بالكراءة العمر الثالث، تعدد الوسائل الإعلامية الجذابة التي تملأ فراغ الناس وتصرفهم عن الكراءة التلفاز والأشريطة المرئية الفيديو والمسموعة والأطباق الهوائية الأطباق الهوائية, الهوائية اللي هي الأمور الصناعية اللي هي الدشية والإنترنت بعد الوقت والسوشيال ميديا وتويتر ويوتيوب والإستجرام وواتسو وتليجرام وكل كل يعني بقى نوايتات كثيرة تتقعد من مواد متنوعة آناء الليل واطراف النهار كل ذلك صارف بقوة عن القراءة والاهتمام بها. وفي دراسة منظمة اليونسكو ذكر أن الإنسان المعاصر يمضي أمام الشاشة الصغيرة يوميا أكثر من ثلاث ساعات وهذا الرقم الذي قدمته دراسات منظمة اليونسكو وش يشملوا أيضا الشباب في العالم العربي لذلك رأينا أنه من المفيد للطلاع على المدة التي يخصصها الطالب الجامعي الطالب الجامعي فأنا بلكم بقى من اللي اصلا وقد جاءت النتيجة يعني لكورة جميلة بيقرأ الدين في الكويت بيارة ساعة وربع ساعة وخمسة عشر دقيقة في مملكة العربية السعودية ساعة وثلاثون دقيقة في مصر ساعة وثلاثون دقيقة في سوريا ساعة وخمسة وخمسة واربعون دقيقة في لبنان ساعتان وخمسة عشر دقيقة والمراحضة الأولى التي تكشف هذه المتوسطات هي أن الوقت المخصص للقراءة عند الجميع هو أدنى من الوقت المخصص للجلوس أمام الشاشة الصغيرة الشاشة الصغيرة أكتوض بها تلفزيون يعني الشاشة الكبيرة بيقصدوا بها السينما الشاشة كبيرة اللي هي السينما والصغيرة اللي هي التلفزيون. وحاليا بقى لو سألت أي حد من الحاضرين كم تجلس اليوم أمام شاشة الموبايل وكم تجلس في اليوم الكراعة في حد من الحاضرين مش بحرك حد يعني لأن انا بذكر نفسي وعياك هل هناك من الحاضرين من يجلس في وقت الكراعة أكثر من السوشيال ميديا الله المستعان ولا بد أن يع... أن يعلم أن الحاسوب قد شغل كثيرا من أوقات المثقفين الذين يفترض فيهم الطلاع الواسع والقراءة الدائمة الأمر الرابع من الصوارف اللي في شؤون الرياضة اهتمام كثير من أفراد المجتمع بالرياضة ومشاهدة فرقها ومتابعة أخبارها اهتماما فاق الحد المطلوب عاد عليهم بالآثار السيء إذا لم يعد إذ لم يعد يتوفر لهم الوقت الكافي للمطالعه جدا والمثمره طول النهار رياضه في رياضة وتحلي الرياضه وتحليل رياضه وقبل الماتش و وبعد الماتش بساعتين و وب... والله المستر اختلال كثير من المفاهيم يعد أكثر الامر الرابع يعني لو الأمر الامر الاول تنظيم الوقت الامر الثاني عدم اعتياد شغل الوقت الفرق بالقراءه الأمر الثالث تعند الوسائل الإعلامية الجذابة الأمر الرابع الإغراق في شؤون الرياضة الأمر الخامس اختلال كثير من المفاهيم يعد, يعد, يعد, يعد أكثر الناس اليوم يعد أكثر الناس اليوم صاحب المال والجاه هو المتميز الفاضل وما عاداه هو المفضول وهذا عامل مؤثر في الإقبال على الثقافة وعموماً وحب القراءة خصوصاً لمعه فلوس وصاحب جاي سواءات اللواء سواءات الصوص الجامعة حضرة القاضي فضيلة المستشار كل هذا هو متباليس عند الناس يعني ده واحد عنده جاه في المفهن وما عاداه هو المفضل وهذا عامل مؤثر على الاخبار في القراءة على الثقافة وعموماً وحب القراءة خصوصاً والشباب اليوم لا يرون عائلا كبيرا من الكراءة والانخرات في هذا السلك الثقافي فالملاحظ أن أكثر المثقفين والكتاب فقراء وكثير من التافهين يتقاضي, يتقاضى الواحد منهم مئات الآلاف أو الملايين لقاء بعض دقائق بضع دقائق من الإعلانات أو بضع ساعات من الجهد البدني فهذا العامل مساعد مساعد على الانصraphي على التوجه القراءة خاصة مع الأحوال المادية الصعبة التي يعيشها أكثر شباب المسلمين. كانت الأخت يسمين تقريباً قد ذكرت لها موضوع غلوم الكتبين. هيجي دلوقتي نطلع عليها؟ يعني. ستة قلة الوعي لدى العديد من أفراد المجتمع فيما يتعلق بأهمية القراءة لبناء الإنسان الجاد المثقف الواعي بأحوال أمته ومجتمعه. ما شو عنده اسم ده عنده شوعي بأهمية الكراءة وهذا الأمر بحاجة إلى العلاج المركز منذ المراحل الدراسية الأولى حتى الفراغ من الدراسة الجمعية اغرسوا ذلك في أبنائكم منذ الصغر حب الكراءة وأهميات للطبع وبحاجة إلى تكاتف العلماء والمفكرين والمثقفين لتجاوز هذه المشكلة العويصة والله أعلم. سبعة عدم اكتراث كثير من الناس بالجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية والعلمية والدينية والاجتماعية في نطاق مجتمعه أو مجتمعه الإسلامي الكبير الناس مش مشغولة بالأحوال البسيطة في اليمن حد يجيكوا مشغول بالاحوال اليمن والمجاعة اللي في اليمن مثلاً آه مشغولين حد يجيكوا مشغول بالثقافة في اليمن أحوال الدينية والاجتماعية في اليمن وفي العراق وفي تركستان وفي وفي سوريا وفي لبنان وهكذا مش مشغولين قلة القراءه عدم اهتمامنا ب بتكلم نفسي واياكم يعني مش بنتكلم حضراتكم بحاجه عدم اهتمامنا باحوال اللي حوالينا خلاه ما نقراش اي حاجه عن مصر وقلة التراث هذه قد حرمتهم من كثير من الكتب التي كتبت في الجوانب المذكوره وصرفته عن معالي الأمور إلى سفسافها ودناياها وجعلته ضحل الثقافة إلى الغاية التي يخجل منها هموم الفرد المتراكمة وتطلعه إلى الوسائل التي تكفل له المعيشة الكريمة مفرانة الحياة من أجل عيش كريم أسأل شاب النهاردة ليه؟ يقول لي عمنا ستستغل في اليوم 12 ساعة وبعدهم تمان ساعات وفي أربع ساعات بس كيف ينفعني الشغل؟ أقرأ أنت هو مجول عيني كان الله في عون الجميع يعني صلى الله عليه وآله يوسع على المسلمين جميعا من الحلال فهم مو من متراكمة الفرد المتراكمة وتطلعه إلى الوسائل التي تكمل له المعيشة الكريمة هذه من العامل القوي لتخصره عن المطالعة وتفقده الرغبة فيها تسعة النقطه الخاصة بالأخت ياسمين كذكرتها ذكرتها من شوية جشع كثير من الناشرين وبعض المؤلفين مما يؤدي إلى غلاء غلائ غير معقول في سعر الكتاب وصار في القراء عن شرائه ولو اقتنع الناشر أو المؤلف بربح أقل لا عاد عليه وعلى القراء بالخير الكبير وهذا الأمر متفاقم وتزايد لا بد من وضع حد له ليقف هؤلاء الناشرين أو المؤلفين عند حد معين فكما أن هناك دعوات لحفظ حقوق الناشرين والمؤلفين فإن هناك دعوات متماثلة أو مماثلة لحفظ حقوق القراء وحمايتهم من ذلك الجشع نعم دعو استكاتف يعني في الPDF عزاؤنا في الPDF إن شاء الله وملفات تقصير كثير من المكث... المثقفين والمفكرين خلاص انا فضلنا صفحه والمثقفين, والمثقفين التوجيه من المدرسين ومدراء الجامعات والمدارس والمعاهد ووكلائها في توعيه الفرد بأهمية القراءه ويمكن ان يعالج ذلك بإعطاء و... وقت أكبر لهذا الأمر في الحصص الدراسيه اليوميه وإيقامت الندوات المكثفة في كل قنوات الاتصال الممكنة حتى يصل الفرض إلى مستوى معقول من الإقبال على الكراعة يعني نحن نعملون النهاردة ده شيء من الأمر ده الآن نحن حينما نقرأ الآن عن أهمية الكراعة لا شك حضراتكم أثيرت حماستكم إلى حد ما إن, إن شاء الله مع اكتمال الكتاب قد يعني, يعني تعالوا الهمم للكراعة ده اللي نحاول نعمله يعني ممكن نشجع جنبنا بأنحن نعودي نتكلم عن أهمية القراءة أهمية القراءة السبب الحدث عشر تفشي الأمية في الوطن العربي وهذا يمنع الناس من الإقبال على القراءة وتذوق وتذوق معانيها وقد أظهرت دراسة دراسة خاصة باليونسكو أن نسبة الأمية في العالم العربي في الكبار البلغين 42% وهي نسبة خطيرة يعني أن نصف سكان العالم العربي أميون تماما لم يقرأوا حرفا واحدا طيلة حياتي والنصف الآخر تفاوت أفراده تفاوتا بينا في الإقبال على الكراء والأغلب عليهم الضعف والسطحية في تناول المدى المكروع واليابان على سبيل المثال قد تخلص من الأمية قبل نهاية القرن التاسع عشر وزادت إصدارات الكتب الجديدة فيه على 35 ألف إصدار سنويا وهو رقم هائل ساعد عليه الإعدام الأمية في ذلك المجتمع واقبال الناس على الكراءة 12 ضعف اللغة العربية عند كثير من الشباب حدث ولا حرب مما يصرفهم عن كراءة الكتب خاصة التراثية منها ويجعل تذوقهم جمال ما يقرؤون ضعيفا لا قيمة له ولا أطر في النفس فكم من شخص أقبل على القراءة لجمال المعاني عن سلاسة الأسلوب وكم من معرض عن كتب كبار، وذلك إلى لم يفهم ما فيها من ضرر ونفاس 13 قبل الأخير يعني جاهل الكثير من الناس بماضي أمته وعظمتها وبتاريخها وآداب لغتها وذلك يصرفه عن القراءة خاصةً كراءة, خاصة كراءة كتب التراث واجعله مبهورا بالحضارات المعصرة الأخرى حريصا على كراءة كل ما يتعلق بها 14. اهتمام كثير من قطاعات المتعلمين بالمادة المتحصلة من المذكرات والمختصرات نذكر فينا جمعة من ذلك من الملخصات اللي بيعملوها الطلبة اللي يحضرها طب أنت تحضروش ليه؟ إحنا مشغلون، مشغولين. ما تقرأوش الكتب ليه؟ بدأر الملخص ويدخل يحل إمتى حن نجيب فيه ولكنه لا يفقه أي شيء وذلك صرفهم عن التعامل المباشر المباشر مع الكتاب والتمتع بالبحث واستخراج ما في الكتب من ضرر. هذه هي بعض الصوارف غير المتعلقة بالكتاب دي من الأمور اللي يحاول كده. يعني إحنا كده خلصنا. الحمد لله يعني يعني حوالي تقريبا قريت الكتاب ان شاء الله باذن بس علينا خلاص خلال ثلاثة الايام يعني لعلكم اللي عجبكم اللي في انه السؤال او حاجة اتفضل انا مشكر في اللي احنا قراناه بس بس إيه بس هذه التي تهدم مواقعها بس ولكن وتفضل حضرتك هو هيجي دلوقتي لسه قدامنا شوية في الكتاب هيقول لك تقرا ازاي وهيقول لك ازاي تعود القراءه وهيقول لك ازاي تستفيدي من القراءه يعني المحاضرة الثالثة تقريبا هيجي كده ازاي نقرأ وازاي نتدرج في القراءه المحاضره برضو لحضرتك مثلا احنا ان شاء الله المحاضره الثالثه تقريبا النهائيه هناخد ده لكن بيبقى بقى احيانا اختيار خاطئ خدنا مرحلة غير مرحلتنا. مرحلتنا يعني مثلاً مثلا يعني خارجك مثلاً تسمع عن كتاب المغني اللي ما في صح كده؟ كتاب عظيم جداً من كتب الفق الاسلام موسوعة فيوم جاي طالب أو طالبة علمة أو شاب شابة أو شابة مسلم يفتح كتاب يقول أنا أعرف المغني وأني مش مشان حاجة مش فاهم ليه في المغني هو هل المغني المغني ده معمول ليك معمول لي ميه لا هي مرحلة ربعه المغني ده مرحلة ربعه في قبله 3 مراحل الإمام ااا آه... الإمام بنو كده مع اسمه العمدة وده مع مكتب اسمه الكافي وهادين ده المرحلة الثانية العمدة والكافي وبعدين المقنع وبعدين المغني فالمغني ده مرحلة ربع أصل فأنت مفهو تدرس تمشي بالتضرب ما ينفعش تاخد ملعك سنة ربعة كلية مغير ما تخصص نقوله ما ينفعش تدرس محاسب الشركات محاسب التكاليف مغير ما تاخد محاسب ممالية مثلا يعني لازم تاخد الالف الالف في كراءة لازم تكرق تدريب فسعب بيها فيه اختيارات خطوة اللغة الكتاب صعبة علينا مستوية في الكراءة لسه موصولش لمحاولة الكتاب بكرأ خطأ أصلا طريقة في الكراءة خطأ طريقة الفكرة نفسها خطأ هتجد الوقت إن شاء الله في المحاضرة الثالثة طلب العلم لا يستطيع أن تصرح طلب العلم لا يستطيع أن العلم بناء يحتاج إلى صبر صبر صبر هل تعلم كتاب التحرير والتنوير للإماء ابن عشور؟ كتاب التحرير والتنوير في التفسير الإمام الطاهر بن عشور ألفوه في كم سنة؟ حد يعرف؟ عد يعرف في كم سنة؟ ألفه في واحد وأربعين سنة أو ثلاثة سنة ف... ف... يعني أنا أنا ما أقرأ أقرأ تفسير فتحهرو التنوير اللي كله بلغة ولغة ممكن أستفيد منه في أجزاء صغيرة يعني مش لازم أقرأ قبله مختصرات ده اتعلم أقرأ لغة عربية أنا حتى شو هو العلم بيجي في تصوره طلب العلم بناء المهم إن, إن إنك اليوم حضرتك اليوم تكوني أفضل من الأمس يعني لازم أنا كل يوم بترقب الصحابه كانوا يتعلمون عشر ايات بعشر ايات الغاية العلم هو نصل للجنه الغايه هي الوصول للجنه جنه الله عز وجل سبحانه وتعالى فنحن يعني ما نتعجلش بس نبني بناء منتظم وقوي ونبذ كل ما في وسعنا للتحصيل بصوت على غير استاحاش وكلام دون نفع تلك كلات انا عليها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 في استجابتهم او في استفادتهم من الكتب هي اللي بتحس ان هي حشو يعني انا ممكن اكون مش حاسس او جماعة هو الدرس الاساسي انتهى لو حد مشغول براحته عاوز انصرخ يعني لكم الخيار الاشكال في في الاشكال بيجي في ان انا واحد داخل يدرس معايا على شرحه مثالا أو حضرتك مثلا بتدرسي في كليه شرعيه بتدرسي مثلا في اصول الدين فوجيتي ان هو بيديكي فلسفه حضرتك مش حابه الفلسفه مش مستريحه للفلسفه تمام معها فتدعمني معاها لان هي حشو ايه اللي انا لما درست فلسفة امل اللي شايف ان الفلسفه حلوه وعجاباه هيقول احلى حاجه في الدراسه هنا ان احنا خدنا السنه دي فلسفه هو طبعا لازم اديك فلسفة ما يبلغش يديك عقدة من غير ما يديك فلسفة عشان كده هي في فلاظهر بيدرسوا الفلسفة مع العقدة ده أمر مهم فعلا يعني لأن تجاه الفلسفي ده اتجاه أصلا قائم الفلسفة الغربيين كانوا قائمين مثلا على فكرة ان ما فيش إله بعد يحاولوا يعملوا فلسفة او يقدروا يوصلوا الى علاقة بين الموجودات اللي في الكون وذلك الكون ده جاء أصلا حتى يقولون أن الفلسفة هي الاجابه على الأسئلة الضرورية للإنسان مثل أسئلة الوجود والنشاه والخلق والمعاد وإلى غير ذلك فهي مرتبط أرتباط وصف بالعقيد وإن الجدل للناس كانوا أساساً يونانيين أو فارسيين وليس اعرف أجادلهم في العقيدة ودعوهم إلى الإسلام وغيرنا في معقدتهم الفلسفية أساساً يحتسب أنها في الدراسة بأن حاول اوجه دراستي لخدمه ديني حاول أبجه دراستي لخدمة ديني. ديني لا لازم الأمر الثاني بالرابية أمي يعني لا طبعا ده غايه السعادة عند الأب والأم لما يصل الإنسان لغايته وأي علم من العلوم بدرسه لو هدرس الرياضة المالية اللي هي خاصة بفواياة البنوك عشان أفهم الغرب بيفكر ازاي بيبني ازاي اقتصاده فانا ابني اقتصاد اقتصادي اسلامي خالي من الربا والبنوك يعني حتى لو درست الشر تدرس الشر بغرض بغرض فهمه حتى تجنبه طبعا باب علمت الشر لا للشر ولكن ايه لتوقيف لما كان سيدنا حذائف يكون كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني فلازم تت... يعني الإنسان ما ما يبصش لميوله أكتر يعني اللي بيحصل الأخت أو الأخ زي ما طرقتلك هو مش حابب الفلسفة هو بيدلو عماره هو مش حابب العماره أنا مش مش حاب موضوع درس عماره وفنون مش مش بزاك وبخلص والله تدخلت الكلية دي بقى. حاول تفهم. عشان في دي هذه حاولت أفهم عشان تشوف الناس دي كا بتفكر إزاي وعشيني إزاي وبنو خدرتهم إزاي عشان تعرف إزاي الإسلام وعشان تعرف زي تدعو الناس دي أصلاً للدين طرف الناس دي بيفكروا إزاي يا مش حشوه ولا حاجه هو اقرأ حقوقي يعني مثلا اديك مثال الواحد يدرس حقوق طبعا مش بتكلم على الحكم الشرعي دراسه كلية الحقوق الكلام ده مش مش مش عالم يعني ماديش دعوه يعني مش باخد تحدي يعني في المسائل دي لكن اقصر ايه ممكن تاخد نيه كويسه جدا ايه هي ايه هي تعرف ازاي الغرب او القوانين الوضعيه حاطه الاحكام بتاعتها تعرف ازاي محاسن الشريعه الاسلاميه يا هديك مثال اا كنت درست ماده كده من سنتين في الفقه الجنائي ما بين الشريعه والقانون اا مدرسنا الدكتور نصر قلباصه اللي هو مفتي السابق للأموميه مصر العربيه ربنا يطول بالصحه والعافيه فكان بيشرح لنا جناية القتل العمد في القانون والشريعه وجريمه القتل شبه العمد في القانون والشريعه والزنا في القانون والشريعه والإثبات والنفي والشهود في القانون والشريعة حاجة يعني جميلة جدا جميلة في إيه بقى؟ هتعرفك يعني إيه؟ تشريعات حدود في الإسلام ويعني إيه التشريع الإسلامي وضع بالضبط المجتمع وفعلا الأصل الناتج عن غياب التشريع الإسلامي في المجتمع إيه؟ فباش عز تشريع الإسلام غير لو تعرفت جهالية القوانين الإيه؟ اللي هي غير إسلامية وضع ممكن تاخد النية دي في الحقوق أعرف أخ من إخوة المنصورة إن شاء الله طبق الله عليه هو كنكولية حقوق وطلب علم الجواس جدا إن شاء الله طبق الله عليه كمل في حقوق وحضر في كسم شريعة إسلامية حقوق في كسم شريعة إسلامية وخد ماجستير في الشريعة الإسلامية وحالان بيحدد دكتوراه في المعاملات في الفقه الإسلامي في كولية الحقوق كمل دراسته شرائية عادية ممكن يكمل فممكن تأخذ النية دي، تكمل وتكتهد وتدرس، تفهم القوانين اللي هي وضعية مبنية إزاي، وتعرف قوانين الإسلام مبنية ازاي أو تشريعات الإسلام مبنية إزاي، وتكمل ان شاء الله في شرعات إسلامي، وتكم مثلا رساله رسالة دكتوراه، ورسالة ماجستير في مقارنه أحكام وضعيه بأحكام إسلامي، ممكن تاخد النية دي، بقى بقى اسلامية وعندهم وعندهم قسم اللغة العربية وعندهم قسم اجتماع كل ده ممكن تستفيد منه كويس جدا وتنمي مركاتها الدينيه جدا في اي سؤال يا استاذ فاطمه في اي سؤال يا جماعه دي سلام اعدنا بكره برضه في نفس الموعد الله سبحانك اللهم استغفرك علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته